شلال شلال هل جيبي يا من صار عاير الزتا عبت وانك ليني يا ترى لك حنان نبي نجرب وعنا الطلعات يا ما نهايتها والقلب يا من صرع عيا وطنيان قلبي عنا الطلعات يا ما نهايتها والقلب يا من صرع وطنيان نفسي بجو من زمان هويته ما فيه لا زحمه ولا فيه دخاء ما فيه لا زحمه ولا فيه دخاء نعلق قلبي يرجها نواس طبتا ويرتاح فكر من غث الوقت سهره نعل قلبي يرجه نواسط بيته ويرتاح فكر من غث الوقت سهره البر عشقي والوله ما قويته من هو يلو مل من العشق والآن هالبر عشق والوا لهما قوتا من هو يلو مل من العشق والآن من هو يلو مل من العشق والآن هل جيب من صار عبدت واني كليني يتراضك حلال رابيني جرب المشاويري صيتا ونبرر أهرمث على أطرافي في حال يا رب يا رب حفظ من الشر بيته يا منزل في مهبط الوحي قرآن يا من تقول اللي سالني عطيت اس قلب بلاد اللي بهانا بتعطش اس قلب اللي بهانا بتعطش <تصفيق> اللي عروق الارض لا من وسميتني يومين دائما وهتا بل العروق الأرض لا منسقتا وسميتني يومين دائما وهتا أنت الذي لضقت جيت نصتا يا را اللي جاك خضوع وشفقان صلاة رب عد ذنب ما حتا ما سالت من الخير ودي هديتا هلي هدم بالخير شراه ولو ثان على نبي الفضايل هديتا هلي هدم بالخير شراه ولو ثان ليك ليه يتراضك حلال لا بين تجرب بالمشاوي